تُونَ الزكاة وهو بالآخرة هم يقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون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 نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطنون فلما جاء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 و ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علِبنا موطق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 نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده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 لا أعذبنه عذاب شديد أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بس القانب مبيد فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم <تصفيق> إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم <تصفيق> وجد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 أَوَلَسْنَا نُنذِرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت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 وَإِنِّي مُرْسِلَتٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُونَ بِمَالٍ فَمَا ان يالله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنا لأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يا سيمي بعرشها قبل أن يأتيني مسلميد. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مما قامك عيني عليه لقوي أميد.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 يبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال لك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 أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّكَ مَا كَانَتْ تَحْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ طِيلًا هَذَا الدُّخُلُ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم ما لنقولن لوليه ما شهذنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومركرو مكروا ومركنا مكروا وهم لا يشعرون فَظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلِكَ بُجُوَتُهُمْ خَوْيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّهُمْ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 فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فإن جئناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابر.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 جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسياً وجعل بين البحرين حاجزاً أَإِلَهُم مَع اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 أهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم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 ها عمود وقاد الذين كفروا اذا كنا ترابا و ابانا لمخرجون لقد وعدنا ذا نحن و من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبيب إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صمد دعاء إذا واللوم تبرد وما أنت بهاد العمي عن ضلالته إلَّا تُسمع إلَّا مَن يُؤمن بِآياتِنا فَهُم مُسلِمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ فَقُل لَّهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذب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 فُرِفْعَ فَانْفَعَ عَمَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتُوهُ دَاخِرِينَ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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكب